بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه انكم منذرين فيها يفرق كل امر حكيم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 وَأَن تَعَالَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَأَعْتَزِلَنَّكُمْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين فأتوب أبا إنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تنترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهما ذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم